سو سو صفوفكم وتراصوا الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وضالين آمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجن. عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 من قبره فسر اف ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين وما كان لنفس ان تَمُوتُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اللَّهُ ...op <Matthews2> de arbeidsmarkt. En ik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 غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين وكأي ما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.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 بسم الله من حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر Allah waakval, Allah waakbar Allah waakbal, Allah waakbar.